Lämna oh. by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 ما خلقنا الله عز وجل الا لطاعته طاعته وما اوجدنا الا لعبادته سبحانه وتعالى وتعالى وكل ما دون ذلك من الدنيا دنيا من اعمالها واموالها وغير ما فيها ينبغي أن يكون سلما إلى الآخرة ومطية إلى طاعة رب البريات سبحانه وتعالى فإن الدنيا لا ينبغي أن تتخذها هدفا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 دنيا إن أضحكتك كي يوماً, يوما أبكتك, أبكتك أياما ياماً ياماً ياماً. ياماً.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 jag är ju framme min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 إلى رجل كابي بكر رضي الله عنه أبو بكر كان امرأا تاجرا كان يتجر بالأسواق يبيع القماش حتى أنه لما بويع للخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم خرج من ثاني يوم إلى السوق يبيع ويشتبيع ويشتري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 فإن سألتم عن أبي بكر فمن أبو بكر أبو بكر ثاني اثنين إذ في الغار أبو بكر رضي الله عنه وصهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليفته من بعد وهو وزيره وهو في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة بل إن تأملتم إلى الرجل الثاني عمر رضي الله عنه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 بعدها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم <سؤال> أن يجهز جيش العسرة يشتبو جيش جيش وكان وقت, وقت شدة حر, حر, حر وقلة ثمار, ثمار وقلة نفق في يد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل, لرجل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 بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهور قلائل اهتزت يوما جدران المدينة فسأل الناس ما الخبر قالوا احدى قواف التجارة عبد الرحمن بن عوف، فهذا هي الف بعير الف جمل محملة بشتى انواع الامتع والبضائع جاء تجار المدينة يساومونه عليها حتى أوصلوها إلى ألف, ألف دينار أي ما يساوي الآن مليون جنيه ذهبيا.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 كانت عندهم, عندهم أموال. اموال كانت لديهم كانت تجارات. تجارات وكذلك زراعات, زراعات. لكن, لكن. لكن ما الذي جعل هؤلاء اللي القوم اللي يستقيمون, يستقيمون على طاعة الله. الله ويستقيمون على امر الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انهم بشروا بالجنة وهم احياء يدبون على الارض, على الأرض. السبب أيها الأحبة, أيها الأحبة الكرام, الكرام أن القوم كان لديهم عقل وفقه لم يدخل الدنيا في قلوبهم وإنما كانت الدنيا في أيديهم فلم يفرحوا على ما جاءهم منها ولم يحزنوا على ما فاتهم منها بل إن منهم والله من كان يحزن ويهتم ويغتم إن فتحت عليه الدنيا ويقشع على نفسه يكون قد فرت أو ضيع أو عجلت له طيباته في حياة الدنيا عبد الرحمن بن عوف هذا أيها الأحبة أيها الكرام, الكرام كان يكثر الصيام. الصيام. الصيام, الصيام فقدم إليه فطوره يوماً. يوماً. يوما فنظر إلى شت أنواع الأطعمة أطعمة. أطعمة. أطعمة. أطعمة. ثم قال, قال لقد قتل حمزة, حمزة, حمزة وكان حمزة. خير حمزة مني يوم وحد وقتلى وقتل مصعب بن عمير, بن عمير وكان خيراً مني. خيرا مني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 رجلٌ, رجل كطلح ابن عبيد رضي الله عنه, عنه, عنه. أحد, العشرة أحد العشرة المبشرين بالجنة كذلك يوماً دخل يوما وبه من الغم والهم ما الله به الله عليم دخل عليم على امرأتي فقالت لهم رأته ما لك مالك. مالك. أرابك, أرابك منا, منا شيء شي. هل أغضبناك, فرق أغضبناك؟, فرق أغضبناك؟ هل أزعجناك؟, أزعجناك؟, أزعجناك فقال لها لا والله ولنعم زوجة المرء المسلم, المسلم أنت ولكن, ولكن, ولكن, ولكن, ولكن اجتمع عندي مال كثير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 من يطير قلبه فرحاً, فرحاً, فرحاً ويهيم, ويهيم طلباً, طلباً, طلباً إذا حصل ألف, ألف أو, ألفي أو, ألفي أو ألفين أو ثلاثة ألف آلاف, آلاف, جنيه آلاف, جنيه جنيه آلاف جنيه لكن لا القوم عليم عن المال مال الله عز وجل, الله عز وجل, عز وجل, عز وجل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 لا ولكنهم ولكن استعملوه في طاعة الله, الله. عزوجل. فقالت له زوجه المرأة الصالحة أرأ أرأ أرأ أن ترسل إلى فقراء يهلك وعشيرته فتقسم هذا المال فيهم فقسم في صبيحة يوم أربعمائة وخمسون ألفاً حتى اطمئن أن نفسه ويرتاح باله. باله هكذا كان, كان القوم هكذا كان القوم لم تكن Torah... الدنيا في قلوبهم في لذلك, لذلك انطلقوا في طاعه في الله عز وجل. في عز وجل ولم يتعثروا وانما انطلقوا كالذين يركبون افضل انواع جياد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 نارا ولا راما وإنما ورث العلم من أخذه أخذ بحظ وافر فالعلماء لم يورثوا مالا وإنما ما ورثوا, ورثوا علما نبوة له علم الكتاب والسنة فهذا هو الورث الحقيقي ولذلك لما كان فضل أهل العلم بأنهم في المرتبة التالية لمرتبة الأنبياء ومع ذلك لما لم يحصلوا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 جاهةً بين الناس كل هذا من أعراض الدنيا. الدنيا من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة أي لم يجد رائحة الجنة بل إن الرجل الذي حمل هذا العلم وشرفه وفضه إذا حق من قدر هذا العلم واستعمله غرداً للدنيا وسلما لمطامتها كان هذا العلم سائقا له إلى جهنم نسأل الله العفو والعافية وكما بين ذلك وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم في الحديث في الذي أخرجه مسلم, مسلم في صحيح, صحيح عن أبي غريرة صحيح رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الناس يقضى عليه يوم القيامة أي أول من تصعر بهم النار يوم القيامة يلقون في النار يوم القيامة ثلاثة عالم ومعلم منفق, منفق ومجاهد, ومجاهد سبحان ربي, سبحان ربي العالم, العالم والمنفق الجواد والمجاهد جاهد هؤلاء أول من, من تقيض بهم النار يوم القيامة نعم, نعم, نعم مع أن شرف العلم, شرف العلم, العلم وشرف الجهاد والإنفاق لهم من القامات ولهم من القدر ولهم من القيمة ولهم من, من الأجر والفضل, والفضل لكن كل هذا إذ لم يكن الله. الله. وكان لأجل الدنيا, الدنيا كان سائقا صاحبه, صاحبه, صاحبه إلى النار يقول النبي يقول صلى الله عليه وسلم فيؤتى بالعالم, بالعالم فيعرفه, فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها. فيعرفها فيقول الله عز وجل له بما عملت بها فيقول أي رب تعلمت فيك العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن وقرأت نظر عمره أن يتعلم علم الحديث والفقه والتفسير وغيره وغيرها. وكذلك علوم القرآن ويعلم غيره الناس فيقول الله عز وجل له كذب إنما تعلمت اليقال عالي، وقرأت اليقال قارئ وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجه النار. على النار أي ما أراد من العلم إلا الوجاهة والسمعة بين الناس ما أراد من العلم والتلاوة والقرآن إلا لأن يصرف وجوه الناس إليه فيعتلي المنابر ويجتمع الناس عن قولي ويأخذون برأيه ويسير بينكم مشرفا مكرما ما أراد بهذا العلم طاع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 له. له بما عملت بهذه النعم. النعم فيقول اي رب, أي رب ما تركت سبيل خير, خير ينفق, ينفق فيه اليك الا وانفق فيقول الله عز وجل له كذب انما انفقت ليقال منفق واعطيت ليقال جواد ويقال كريم وقد قيل ما اردت الا السمعة فحصلتها ليس لك من الاخرة نصيب وقد قيل ثم يؤمر فيسحب على وجه على إلى وجه. النار نسأل الله العفو والعافو والعافو, والعافو, والعافو. ثم يوتا بالمجاهد مجاهد. مجاهد الذي قاتل مجاهد. حتى قتل قتل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء بشيء فيعرفه الله نعمها فيعرفها فيقول الله عز وجل له بما عملت بها فيقول اي عبد ايها قاتلت في سبيلك حتى قتل فيقول الله عز وجل له كذب كذب قاتلت ليقال شجاع ويقال جري ويقال مجاهد مقاتل. مقاتل، ثم يؤمر به فيسحب على وجه إلى النار. النار نسأل الله, الله العفو والعافو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 مرخية. مرخية. كذلك مرخية. أيها الأحبة الكرام. الكرام من آفات, من آفات الدنيا, الدنيا إذا دخلت القلب, القلب أنها تجعل العبد, العبد يتصخط على قدر الله سبحانه وتعالي. وتعالى أي لا يرضى بقسم الله عز وجل له من الدنيا بل هو يتطلع ويتشره إلى المزيد منها ويصرف بذلك ذلك أعماره وأوقاته ويضيع ربما الصلوات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 ونا. وكل جوارحنا لأجلها لها. فربما لك. نضيع الجمع وربما, وربما نضيع الجماعات, الجماعات. ولذلك ينبغي, ينبغي, ينبغي, ينبغي للعبد, للعبد أن يضع نصب عينيه عيني. طاعة الله أولا وآخرا ثم الدنيا في المرتبة الثالية أو الثالثة فينبغي أن يلا لا يقدم على طاعة الله عز وجل أحداً. العبد إذا دخلت الدنيا في قلبه وأشرب, وأشرب بها قلبه ما تحرك إلا من أجلها فلا يحب ولا يبغض إلا لها ولا يعادي ولا يوال إلا عليها وأنه لا يعرف إلا لغة المصالح لا يعرف لغة المودة والتراحم والتواد بين المسلمين وحقوق الأخوة ما يعرف إلا المصلحة وهذا الذي يحرك القلب فيتصخط العبد على قدر الله ومن المعلوم السلفا كما هو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم أن الله سبحانه, سبحانه وتعالى أول ما خلق, خلق, خلق, القلم. خلق القلم فقال له اكتب فقال القلم وما اكتب يا رب, يا رب. قال لك لكل ما هو كائن إلى قيام الساعة. الساعة، فكل شيء قدره الله سبحانه وتعالى. أول ما خلق القلم، القلم، بل إن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فيا عبد الله، على ما نتكالب على الدنيا، على ما نتقاتل عليها، على ما يسفك بعضنا لما بعض من أجلها، على. من تعاد عليها وهي زائلةٌ. زائلة ولن يأتين منها, منها الا ما قدره الله سبحانه وتعالى لنا والله يا عبد الله لو ان لك على الاعلى هذه الدنيا لقمة او لك شربة او لك من ليما او جنينا او قرشا لن تموت حتى تستوفي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث, الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ان روح القدس اي جبريل السلام سلام. نفذ في روعي, في روعي. أنه لن تمت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها لن يأمت إنسان إلا إذا استوف أجل, أجل مقدر له عدد ساعات وأيام وعدد دقائق وعدد سنوات وشهور سيستوفي ما قدره الله عز وجل لن تمت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها فاتق الله وها واجمل في الطلب ولا يحملنكم استبقاء الرزق رزق ان تطلبوه بمعصية الله لا فانما عند الله لا يناله بمعصيته احذر يا عبد الله ان تتعجل امر الدنيا فتنال منها من حرام فكل جسد نبت من حرام فالنار اولى به فيا عبد الله ينبغي ان تعلم ذلك فوالله لو انك فرط من رزقك هربت من من رزقت. من رزقت. رزق لا تبعك رزقك حيثما كنت لأن ذلك تقدير رب الأرباب وقضاء أرحم الراحمين وقضاء رب العالمين فلا بد أن ينفذ لا ما قال عمر رضي الله عنه إن لكل عبد أجل هو بالغ خمسون ستون سبعون سنة, سنة سيموت عند أجله الذي قدر له وحث هو قاتل سيموت نائما في السرير في حال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 الحقيقة التي ينبغي أن يتعلمها الناس ينبغي أن يرضوا بقضاء الله سبحانه وتعالى وبقدره وأن لا يتسخطوا بعض الناس يظنون أن كثرة الرزق بكثرة السعي أبدا والله والله والله. لن يكون هنالك رزق بكثرة السعي أبدا انظر أنت في الدنيا ترى أمثالا عجيب أمامي بعض الناس هم جالسون ربما في المكيفات وبما يستعملون الهاتف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 لأنك إن طلبته من الحلال رزق الله رزقا طيبا مباركا فيه واستعملك في الطاعات والقروبات خرج محمد بن سيرين عليه رحمة الله يوما يطلب رزقا في التجارة ومحمد بن سيرين هذا كان من علماء الطابعين الذي أخذ عن الصحابة كأبي هريرة وغير أنس وغيرهم فلما فلما فلم خرج في الطريق لتجارة خرج خلفه أبوه يودعه ويصي فانظر إلى وصية الوالد لولده قال له يا بني اتق الله, الله لا واعلم لا أن لك رزقا لن تعدو لن تأخذ أكثر منه فاطلبه من حله أي من الحلال فإنك طلبته من حله رزقك الله طيبا واستعملك صالحا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 الحصاد استحت آفة فقضت علي, علي. فجلسوا, فجلسوا في حالة حزن واجمين يرى ذلك على وجوههم. على وجوههم فخرجت عليهم أعرابية منهم, أعرابية منهم. منهم وقالت, وقالت لهم, لهم مال أراكم مسودة, مسودة وجوهكم ميتة قلوبكم هو, ربنا, هو ربنا, ربنا يفعل بنا ما يشاء, بنا يشاء ورزقنا عليه يأتي به سب سبحانه وتعالى مما أين شاء لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون فيا أخ الكريم على ما نتكالب على الدنيا على ما نأكل الرشا على ما نأكل أموال الناس بالباطل على ما نأكل بعضنا أموال اليتامى ظلما على ما نأكل الربا إنما الدنيا دنية ولو أنها تعضل عند الله عز وجل مثقال جناح بعوض ما سقى من ها كافرا في رشفه ماء تقول ما, ماء أقول ما تسمعون, تسمعون واستغفر الله لي ولكم, أخلي ولكم, أخلي ولكم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 إن الدنيا دنية سنواتها وأيامها معدودة بل إن العبد إذا لقي ربه يقول إن يقول ما لبثنا إلا ساعة إذن الدنيا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 اخيرا اخيرا يعملون, يعملون لانتهاء هذا اليوم هذا اليوم هذا اليوم يعملون لمثل يعملون تلك اللحظات حينما يقفون بين يدي رب البريات سبحانه, سبحانه وتعالى فينبغي عليك أيها الأخ, أيها الأخ الكريم أن تخلص قلبك من الدنيا, من الدنيا لأن من آثار الدنيا ومن مثالبها أن العبد إذا دخلت الدنيا في قلبه, قلبه ألقت عليه المذلة والمهانة انظر وتأملوا رجل عنده أرض عنده عقار, عقار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 أنه وتعالى. وتعالى بل إن العبد الذي عنده ما يغنيه, ما يغنيه وما, يكفيه وما يكفيه ويريد التوسعم ويأتي تذلل للناس يسأل هذا ويسأل ذاك, ذاك. فإنما, فإنما يسأل قطعا يسأل من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا من النار فليستقل أو ليستكثر فينبغي أيها الأحبة الكرام ألا تسأل أحدا إلا الله الله سبحانه, سبحانه وتعالى وتعال. هو وحده عز وجل القادر على أن يجيبك عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فالله أمركم أن تدعون فلما تطلبون الناس وتسألون الناس فإن الناس أنعطوك يوما منعوك أياما وإن في وجهك يوما عبس في وجهك أياما فعلى ما تتذلل لمخلوق مثلك وتطرق الله عز وجل الذي بيده خزينه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 وبها الجنة فقال ثوبان رضي الله عنه أنا يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسأل الناس شيئا لا تطلبن حاجه من أحد أبدا أطلاقا فما كان من ثوبان رضي الله عنه إلا أنه لم يسأل الناس شيئا فكان ربما يكون راكبا دابة فيسقط صوته العسل التي يضر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 وتعالى قال تاوس ابن كيسان اليماني عليه, عليه الرحمة الله, الله. ناصحا, ناصحا لعطاء الخراساني وكان عطاء, عطاء يدخل على عم. الكمراء وكلاهما عم. كان من التابعين, التابعين. فقال له تاوس يا, يا, يا, يا عطاء لا تنزلن حاجتك أي لا تطلبن شيئا, شيئاً. ممن, ممن, ممن أوصد دونك, دونك أبوابه وجعل عليها حراسه وحجابه ولكن أنزلها أي ممن بابه مفتوح أمر كأن تدعو وضمن لك الإجابة, الإجابة. فينبغي أن نصون أنفسنا, أنفسنا. أن أنفسنا وأن نصون وجوهنا وأن نصون ألسنتنا أن نسأل, أن نسأل إلا الله سبحانه, سبحانه وتعالى ذكر في الأخبار أن جماعة من أهل العلم وكانوا يلقبون بالمحمدين وكان كل منهم اسمه محمد, محمد ومحمد بن ناصر المروزي ومحمد بن إسحاق بن غزيمة ومحمد بن هارون الروياني ومحمد ابن جرير الطبري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 بضعف الموت من قلة الطعام له أن يسأل الناس كسرات من خبز حتى يقيم صلبة لكن كل منهم, منهم قد أربأ أن يسأل أحدا إلا الله سبحانه وتعالى فما وجد سبيلا من ذلك إلا أنهم سيموتوا فجعلوا قرعة فوقعت القرعة لمحمد بن أسحاق بن خزيمة صاحب صحيح بن خزيمة فساء وجهه وأظمت الدنيا في عينه وقال لإخواني ذروني أصلي لله ركعك فبينما هو يصلي إذ بالباب يطرق, يطرق قالوا, من قالوا من قالوا حاجب أمير مصر أي قائد شرطة أمير مصر قالوا وسوأتاه جمعنا بين الجوع والسجن قال قائد الشرطة لا يأتي غاربا إلا للاعتقال للا قالوا ففتحنا قال فنادانا قال أيكم محمد بن جرير فتقبم إليه فأعطاه صرة فيه خمسون دينارا ثم قال لهم أيكم محمد بن صر المروزي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 هو تعال. هو تعال. فقال لهم الحاجب, الحاجب إن أمير مصر, أمير مصر كان, نائماً كان نائما فرأى ربيا وفي بعض الروايات فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول, يقول أنت ها هنا تنام شبعان والمحمدون جائعون أرسل إليهم فإنهم في موطن كذا وكذا وإن أمير مصر يقسم عليكم أن إذا نفذت هذه النفقه أن ترسلوا لغيرها أو لمثلها هكذا